اتسمحكم وزرا ما تاخرت عليكم هنبدا ان شاء الله بالتفسير فضل. الَّذِي أَنزَلَ الرَّجِيمَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا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 ولئن شئنا لنذهب بالذي اوحينا اليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا الا رحمه من ربك ان فضله كان عليك كبيرا تقول وصلنا الى قول الله جل في علا في <تصفيق> وَنُنَزِّلُ مِنَا الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَنُنَزِّلُ مِنَا الْقُرْآنِ مِنْ هُنَا لِيسَتْ طَبْعِضِيًا كلُّ الْقُرْآنِ شِفَاءٌ وَكُلُّ الْقُرْآنِ رَحْمَةٌ قال, قال عم الخطاب فينا كتاب الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم ما إن به لن تضلوا بعده أبدا كتاب الله وسنتي فالقرآن كله رحمة والقرآن كله شفاء وينتفع به من آمل به وصدق به وأما أهل الأسيان وأهل الكفراني فإن الله قد بيّن حالهم وبيّن ما فيهم والله جل, جل فعلا وهو قال وهو عليهم عمى وهو عليهم عمى وقال الله جل عن الذين في قلوبهم مرض عندما تنزل آيات قال فزدتهم رجسا إلى رجسهم فمن آمن به وصدق به كان له رحمة وكان له شفاء وأما من كفر به كان عليه عذابا نعم ووبالا والقرآن رحمة فإنه هداية للقلوب والنفوس في الدنيا وسعادة وطمأنينة للقلوب بذكر الله كما قال الله للفعلاء الذين أمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وفيه السعادة في الآخرة فإن القرآن يأتي شفيعا لقارئه يوم القيام قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهر اقرأوا البقرة وآل عمران ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما يأتيان يوم قيامتي كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فقان من طير صواف يحجان عن صاحبهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم سورة ثلاثون آية الملك حجت عن صاحبها في القبر فهو طمأنين للقلب في الدنيا وسعادة أيما سعادة بالارتباط بالقرآن ونجاة في الآخر ونجاة في الآخرة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحسن الله عليكم جميعا نحيي هلا بكم اللهم ثبت لنا هذا خير ما أبدا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسرا قال وننزل من القرآن كما قلت من هنا بيان الجنس جنسية وليس الطبعيدية بحال من الأحوال كل القرآن شفاء حتى في الرقية نعم حتى في الرقية وإلا هناك سور وآيات مجربة يمراض معينة نعم هذه بالتمرس يقال لكن كل القرآن كله شفاء وكله رحمة سواء في الحياة الدنيويه أو الاخرويه وكما قلنا هو شفاء للصدور والقلوب كما قال الله كما كان النبي صلى يدعو ويقول هو القرآن الكريم ربيع قلبي يعني هو القرآن شفاء لي ما في الصدور وفي القلوب وايضا ما في في الابدان وقد قال النبي وسلم يعني استرقوا لها فالنبي قال استرقوا لها والنبي لما سحر رقاه الملائكه وجبريل جاء فرقى النبي صلى الله عليه وسلم فإذن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يرقي, يرقي من ولد فيه من المرض شيئا ويأمر بالرقية وعائشة رضي الله عنه أرضها في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم من مشتد عليه الأمر كان كان كانت ترقيه كانت تقرأ وتأخذ بيد النبي ببركة يد النبي صلى الله عليه وسلم وتنفسه في يده وتمسح يده جميع جسده قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمته للمؤمنين ولذلك قال بعض العلماء أيضا في مثل هذا الباب قال ومن الهجران هجران الاستشفاء بالقرآن لأنه يدل على ضعف اليقين ومن الهجران هجران الاستشفاء بالقرآن والقرآن والشفاء شفاء لما في الصدور وشفاء أيضا لما في الأبدان. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين وهذه أيضا فيها التقييد لأن مفهوم المخالفة أنه لا يكون رحمة للكفرين بل هو عليهم عذاب وهو عليهم كما وصف الله جلاله عليهم عما فهو عليهم عما قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسع كما بيّن الله جلاله في علاف علم موضع من القرآن أنه لا ينتفع بهذا القرآن إلا من آمن به وصدق به قال ولا يزيد الظالمين إلا خسارا لأنهم بكفرهم وبصدهم عن هذا القرآن ما يزدادون إلا خسارا كما قال كما قال الله جل في علا وَذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بَظَلَّهِ مِنْ لِلْعَبِيدِ عليكم السلام وبركاته لما قال المشركونة لا تسمعوا لهذا القرآن والغل يعني ولا تكون لهم بذلك إلا, إلا العذاب إلا العذابات في الدنيا وفي الأخرة وقد نزلت الآيات عذابات قال الله الذي فعلها تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وأيضا الله جعل قال قال فأنذرتكم صعيقة مثل صعيقة عاد وثموت وقد خوفهم الله في غير مموضوع من كتابه لكنهم ما ازدادوا إلا طغيانا وكفراء كما, كما بيّن الله أن هذا حل العتاء الطغاء الذين لهم من العند والكبر والغطرصة ما لهم؟ كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى وايضا تقال يعني في سبأ قالوا ربنا عجّل لنا قطنا قبل يوم من الحساب وهؤلاء أهل, اهل مكه قالوا قالوا اللهم ان كان هذا هو من عندك فامطر علينا حجاره من السماء قال وانزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا امم عند هذا الكتاب أما عندها هذا الكتاب ولا ولا يتمسكون به كيف يفوزون كيف يرتقون أما عندها هذا الكتاب فكيف تصاب بالهم والغم كيف تكون في أراضي للناس هم هاجروا الكتاب لذلك فإن الله ركب عليهم الأمم ونزع المهابة من صدورهم عليهم لأنهم خلفوا كتاب ربهم وسبب عزهم ورفعتهم وتمكنهم خلفهم ظهريا عليكم السلامة وبركاته كما قلت واكررها في قول النبي صلى الله عليه النبي الله عليه وسلم تركت فيكم ما انتمسكتم به ان تضلوا بعد ابدا قال الله دل في وقال النبي كتاب الله قال الله تعالى قد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم وتمكينكم وعيذكم قالوا اذا انعمنا اعلى الانسان اعرض ونا اب جانبه هذه اخوف آية بالنسبه لي والله هذه اخوف ايه واذا انعمنا على الانسان اعرض نا ابي جانبه واذا استوى الشر كان اوسا واذا انعمنا على الانسان اعرض الانسان عندما ينعم الله عليه بانعامه وبنعائمه التي اتت تترى عليه تتابع وانها تتوافق وأن الله جل وعلا كم من بلية نزعها وكم من بلاء رفعه وكم من نعمه انعم بها على عباده من مال وصحه ولد ودين وإسلام وأذى أنا من نعام كم من نعمة تحتاج إلى شكر أو تستلزم الشكر لا تحتاج تستلزم الشكر فإن الله جل وعلا غني على عن عباده سبحانه جل وعلا تستلزم الشكر من العبد فيجعل مكان الشكران الجحود والإعصيان وهذا أنا أتكلم عن نفسي وربي هذا أخطر ما أكون فيه عندما يستجد الله جل وعلا لك النعائم فتستجد له المعاصر إني والجن والإنس في نبأ عظيم أرزق أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعم وأتبغضون إلي بالمعاصي قال وأنا أكلهم على فرشهم إن تابوا فأنا حبيبهم وإن عصوني فأنا طبيبهم عليكم السلام عليكم أحسن الله أريك أحبك الله ورفع مقامك وثبتك وثبت جنانك الله مأمين رب العالمين قال وإذا أنعمنا على الإنسان ولا بد في الانعام من الشكران وقد قال ربنا الرحمن في كتابه القران لا ان شكرتم لا ازيدنكم لا ان شكرتم لا ازيدنكم قال واذا انعمنا على الانسان اعرض ونا بجانبه ونا بجانبه وتصوير بريغ سبحان ربي العظيم عندما يقول الله جل فعلا وإذا أنعمنا على الإنسان لابد من الشق ويذكرك بالنعائم من أجل رحمتك أنت وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبي تكبرا تكبرا على نعائم ربي وجهودا بها والله جل فعلا أمقط ما يمقطه من العبد أن يكون متكبرا لأنه ينازع الله جل فعلا في رببيته وعلى ماذا الإنسان لا يملك الأسباب التي بها يتكبر الإنسان ضعيف عاجز لا يملك شيئا كيف يتكبر ولما يتكبر ما الذي دعاه للتكبر لذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو أدو الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك أو رجل تسمى بشاين لما التكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى الكبر ردائي والعظمة إزالي فمن نزعني عذبته الله لا يبالي عذبه وعذب أهل السماوات والأرضين ورجل مشى بين الناس كما في حديث عمر يتمختر يمشي كالطووس متكبرا يزهو بنفسه فخصف الله به فهو في سبع أربعة جل فيها لأنه نازع الله جل, نازع الله جل وعلا في ربوبيته قال واذا امعنا على الانسان اعرض ونا بجانبه متكبرا ونا بجانبه واذا مسه الشر كان يئسا اشوف حتى إذا مسه الشر لا يكون توابا اوابا لا يكون متماسكا لا يقنط من رحمه الله لا يفعل يكون يائسا قال واذا مسه كان يئسا واذا نزغ به البلاء او الفقر او الشده او, أو المرض كان كان يئسا قنوطا شديدا الياس فانه لا يحسن بالله ظنا ولا يرجو منه فضلا لا يحسن بالله ظنا ولا يرجو منه فضلا قال قال واذا مس السوء كان يئسا وكما قال الله عز وجل وما, وما, وما يقنطوا من رحمه ربي الا الى الضلال فالقنوط برحمه الله من اعظم الكبائر لأن فيه سوء ظن بالله وأنت مأمول شرعا بحسن ظن بالله جل في علاه كما قال النبي في المسند قال, قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي به فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي شرا فله بذلك الطيرة هي شرك لأن فيها سوء ظن بالله جل في علاه وأصدقوا الفأل لأن فيه حسن ظن بالله جل في علاه فهنا يقول الله العالم إذا مسأوا الشر كان قانطا من رحمة الله الرجل الجاهل الذي الذي أفتأ بغير علم لرجل الذي قتل تسعة نسعين نفسا أفتاه بما, بما يقول به إلى القنوط من الله فقتله وأكمل به المئة ولا كرام ولا كرام وهو قد تقاح من نار على, على بصيره من أعظم الذنوب القنوط من الرحمن الرحيم ما يقنط من رحمة ربه جل في علاه إلا الضلون إلا من أغلق الله قلوبهم وأسمعهم وأبصرهم فلا يرونه ما ينفعهم ولا يسمعون بما يجرهم إلى مرضات ربهم ولا يعقلون عن الله مراده في كتابه ولا في سنة نبيه ولا يعقلون عن الله رحمته بعباده لذلك يقنطون قال وإذا مسأوا الشر كان يؤوسى يعني زهو وكبر عند النعائم وقنوط وسأظن بالله ذلك على عند البلاية وانظر وبضدها تتبين, تتبين الأشياء قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن ان أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر وهذا له خير وإن أصابته صراء شكر وهذا له خير وهذا لا يكون إلا, إلا للمؤمن وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسى قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيل قل كل يعمل على على شاكلته كل يعني الجميع جميع الخلق من الثقلين قل كل يعمل على شاكلته قال العلماء فيها أقوال على شاكلته على ناحيته قال ابن عباس وقاله سعيد بن جبيل أيضا الشاكلة هي الناحية نعم قل كل يعمل على شاكلته يعني على نيته وهذا قاله الحسن وعاوية والليس الشاكلة قال الأمور وما ففعله وهي في إدمار النية والثالث على دينه كل يعمل على طريقته يعني تدينه التي تشاكل أخلاقه الكافر يعمل على ما يشبه طريقته في الأعراض والإنكار والجحود والطغيان والكبر وأما المؤمن فيكون متوضعا شاكرا متمسكنا أوابا توابا يعني راجئا رحمة الله جل فهو في أولا فهو في الرخاء شكر وفي البلاء صبر وهو يعني يكون راضياً عن الله راضياً بالله سبحانه وجل في علاه قال كل, كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيله انظر فهذا أيضاً يحمل في السياق التهديد كل, كل يعمل على شاكلته وهل هذا تخيل له وأن يفعل ما شاء ثم لا يعاقب لا هذا تهديد والسياق مفسر كل يعمل على شاكلته فربكم وقلنا المناسبة الربوبية لأن المسألة مسألة علم الخفايا والنوايا والضمائر قال كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا الله أعلم بمن هو أهدى سبيلا ظاهرا وباطنا ظاهرا وباطنا فهو أعلم بكم وسيجازيكم على ما تضمرون وعلى ما تظهرون فهو أعلم بمن هو أهدا سبيلا لذلك إن وجدت العبد وأنت تراه أمامك لا يستحق فأنعم الله عليه نعائم شتى ووفقه أي متوفيق وكلما أراد شيئا سدده ووفقه وفتح له أبواب الخير فاعلم أن الله أعلم بأنه المحل القابل وإن وجدت الرجل يسعى ويسعى ويغرق الله عليه الأبواب فتصد في وجهه ولا تفتح له فاعلم أن الله علم أنه ليس محلا قابلا والله على كل شيء قدير قال إن الله يحول بين المرء وقلبه والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء سبحانه ربنا العلام سبحانه, سبحانه ما أعظم شأنه الفوائد المستنبطة سعادة المرء في ملازمة القرآن سعادة المرء في ملازمة القرآن اصحاب الهوى في خساره تام تشوف انظر الله جل وعلا بين لك كل من لم ينصع الذي لا ينقاد إلى كتاب الله فهو في خساره قال الله ولا يزيد الظالمين الا خساره ومن الظلم معارضه القران بالهوى ومن الظلم معارضه القران بالهوى فلا زال في سفه وَمَا بِكُمْ مِنْ نَعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهُ وَإِذَاءً عَمْنَا الْمِسَانِ عند النعائم الجحود والنكران عند النعائم من الضلال القنوط من رحمة الله هداية المرء وضلاله منونطة بقلبه هداية المرء وضلاله منونطة بقلبه أرجو أن تكون ثلاثة. علم الله. سعة علم الله. عليكم السلام وبركاته. كان الله في عامك. في أسئلات فضالكم. الآن سبعة. قمت سعة علم الله. ربكم أعلم مما فيه انفسكم. اعلمو بكم اعلمو بكم